مْ حدتُم أَ تَدغُلُيَنتَلََّ يأتِكُم متََّينَ قَلَم قَضجكُمأَ حِتُمأَ تَدغُ نتَلََّ يأتِكُم مَم الذيَ خَلَ قَِكم وزلجلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله متتهم البثاء والضراء وزلجلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب What